أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد والي محمد صلوات ربي عليك علي بن نبي طالب صلوات ربي عليك الحسن والحسين صلوات ربي عليهم سين العابدين صلوات ربي عليك لئمة المعصومين صلوات رب عليهم يوم مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم الله وصل على محمد وآل محمد قال النبي لفاطمة إنك ستلدين غلاما قد هنأني به جبرايل فلا ترضعيه حتى أصير إليك قالت نعم فلما قرب وضع البتول بصبط الرسول ونجل علي الوصول تخل عليها النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد وقال لها يا فاطمة طيبي نفسا وقري عينا فطوبى لك بحملك بالزكي والصبط البهي فإن جبريل قد هنأنيبه وإنه وأخاه الحسين سيدا شباب أهل الجنة وان الله تعالى سيبهره لك وانه اميني على دينك وخازن علمي وقاضي ديني وصفوة ربي هو واخوه ريحانتاه في الدنيا والاخره يا مستمعين النظام صلوا على البدر التمام محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال لأسماء بنت عميس وأم سلمة أحضر ولادتها فبينما هي عليها السلام جالسا لم تحس بوجع ولا ألم وحولها نساء من أهل الجنة والبيت يضيء نورا وقد امتلأ البيت من روائح الطيب وإذا بها قد وضعت بولدها الحسن الزكين أخطر الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد والي محمد صلوات ربي عليه علي بن أبي طالب صلوات ربي عليه حسن والحسن صلوات ربي عليهم سيد العربي صلوات عليه ليمه المعصومين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد لما وقع الحسن عليه السلام على الأرض استدار نحو القبلة وعطس ثلاثا مشيرا بأصبعه الحمد لله فلما دخل الوصي على فاطمة أخذ ولده الحسن وحمله على كتفه وقبله وسر به سرورا عظيما وصار الحسن يهش ويضحك في وجه أبيه فقالت له فاطما يا علي يسمي ابنك فقال لها ما كنت أسبق باسمه رسول الله فلما دخل النبي محمد وآل محمد فلما دخل النبي عليها بعدما ولدت به وعندها أسماء فقال لها يا أسماء هاتي ابني فدفعته إليه في حريرة صفراء فرمى بها النبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وقال لها يا أسماء ألم أعهد إليكم ألا تلفوا المولود في خرقة صفراء فلفته في خرقة بيضاء ودفعته إليه فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى ثم قال لعلي عليه السلام بأي شيء سميت ابني فقال ما كنت لأسبقك بإسمه يا رسول الله وقد كنت أحب أن تسميه أنت فقال أن Nabi Muhammad Salallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad Faqal ala nabi Wala asbqa bihi rabbi azza wa jal فهبط جفرائيل عليه السلام وقال يا محمد العلي الأعلى يقرئك السلام ويقول لك إن عليا منك بمنزلة هارون من موسى ولا نبي بعدك فسمي ابنك هذا باسم ابن هارون فقال وما اسم ابن هارون فقال اسمه شبر فقال النبي فقال النبي إن لساني عربي فقال سمه الحسن فسماه الحسن بأمر رب العالمين أخفل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد الله محمد صلى ربي طالب صلوات ربي عليه الحسن والحسن صلوات ربي عليه سن العابدين صلوات ربي عليه لئمة المعصومين صلوات ربي عليه